فؤادي بخير المرسلين مولعون فؤادي بخير المرسلين مولعون واشرف ما يحلو لسمع ثنا رقى في العلا والمجد اشرف رتبتين بمبداه حار الخلق بمبداه خلقك كيف انتهاؤه أيا سيدي قلبي بحبك بايحا أيا سيدي أيا سيدي قلبي بحبك بايحا وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه إذا رمت كتم الحب زادت صبابتي إذا رمت كتم الحب زادت صبابتي فسيان عندي بثه وخفاء لي الله من حب تعسر وصفه لي الله تعسر وصفه ولله امري ولله امري ولله امري والقضاء قضاؤه